الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم عالمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مما بعد اللهم أنهمنا رشدنا وقنا شراء ونفسنا علمنا ما انفعنا وفعل بما علمتنا يا رب العالمين يقول مصنف رحمه الله في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام رب العالمين يقول وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قوله. وأنزله على نبيه وحيا وكل هذا تقدم وصدقه المؤمنون على ذلك حقا أي قابل المؤمنون هذا العقد بالتصديق وبهذا الوحي بالإقرار والإيمان وقوله حقا أي على حقيقته ثابتا لا تحريف فيه ولا تأويل ولا انحراف عما دلت عليه النصوص من أن القرآن كلام الله أكد هذا المعنى بقوله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى أيقنوا أي علموا جازمين فاليقين هو أعلى مراتب الإدراك وهو العلم الذي لا شك فيه ولا ارتياب وهذا يبين أن اعتقاد أن القرآن كلام الله ليس مما يطلب فيه مجرد العلم ليس مما يطلب فيه مجرد العلم بل هو أعلى من ذلك بكثير فإنه لا يتحقق الإيمان إلا باليقين أنه كلام رب العالمين وذلك لتضافر الأدلة وتوفرها الدالة على أن القرآن كلام الله تعالى وقوله بالحقيقة أي على الوجه المطابق للواقع فالحقيقة ما من الحق والحق ما طابق الواقع وهو الشيء الثابت وهذا يتضمن الرد على المنحرفين في هذه الصفة الذين يقولون القرآن كلام الله لكنه مخلوق وهم الجهمية والمعتزلة وكذلك الذين يقولون القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله وكذلك وهم الأشاعرة وكذلك الذين يقولون إن القرآن حكاية عن كلام الله كل هؤلاء لم يوقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة أي الذي تكلم به جل في علاه على الوجه اللائق به سبحانه وبحمده قال رحمه الله ليس بمخلوق ككلام البرية فهو كلامه وكلامه صفته وصفاته جل في علاه ليست مخلوقة بخلاف صفات الخلق فإن صفات البرية وهم الخلق الذين براهم وخلقهم مخلوقة سواء من الكلام وغيره من سائر الصفات فهم خلق الله ذواتهم وصفاتهم قال فمن زعم بعد أن قرر عقيدة أهل الإسلام أهل السنة والجماعة في هذا الأمر عاد لبيان الانحراف الطارئ وما حكمه قال فمن سمعه أي سمع القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر لماذا؟ لأنه كذب القرآن. فالله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فاضاف الله تعالى الكلام إلى نفسه. وهذا لا يقول إن القرآن ليس كلام الله. إنما القرآن كلام كلام خلقه الله تعالى إما مستقلاً وإما أن يكون كلام جبريل أو أن يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول وقد ذمه الله تعالى وعابه ذمه أي ذكره بالقبيع فالذم هو الذكر بالقبيع وعابه أي بين عيبه وسوء مقاله والذم والعيب توصيف للحال ويتضمن بيان الانحراف لكنه ليس بيان للعقوبة ولذلك قال وأوعده بسقر هذه العقوبة أوعده بسقر أي توعده على ذلك القول وهو الزعم بأنه قول البشر بأن القرآن قول البشر أوعده بسقر وسقر اسمه من أسماء جهنم والموعود بسقر صنفان من الناس أهل الكفر كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والثاني أهل المعصية وهذا في كل النصوص التي ذكر الله تعالى فيها العقوبة بالنار لأهل المعاصي فأي الموضعين أو فأي النوعين من العقوبة أو عده الله تعالى السياق يدل على أنها عقوبة الكافرين لأن من قال إن القرآن كلام البشر فقد كذب الله تعالى وكذب رسله فالرسل لا يقولون إنه قولهم ولا يقولون إنه قول غير غيرهم من الخلق بل يقولون قال الله فيوضفون القول إلى الله عز وجل والكلام أضافه الله إلى نفسه وأضاف إنزاله إليه فإضافته لغيره هو تكذيب للقرآن وتكذيب القرآن كفر كما أن هذه المقولة بعينها صدرت من مشرك كافر بالله العظيم يقول الله تعالى سأصليه سقر حيث قال سأصليه سقر أي سأحرقه الصلي هو الإحراق سأصليه أي من, من كفر وقال في القرآن هذا القول موعود بسقر يقول رحمه الله فلما أوعد الله بسقر سقر ممنوع من الصرف لمن قال إن هذا إلا قول البشر وهو الذي وصف القرآن الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأنه قول البشر موعود بسقر إن هذا أي إن هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا قول البشر إن هذا إن هنا نافية بمعنى ما هذا إلا قول البشر فليس قول الله عز وجل فنفى أن يكون القرآن قول الله تعالى وهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فإن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جاء يقول للناس أنا رسول الله إليكم يبلغ الناس رسالة الله عز وجل ورسالة الله هي وحيه وهو هذا الكتاب القويم وهذا القرآن العظيم فمن قال إن هذا ليس وحيا أو إن هذا إلا قول البشر فإنه مكذب بالله عز و... مكذب لله عز وجل علمنا أنه قول البشر يعني لما رأينا أن الله أوعده بسقر من قال إن هذا ما هذا إلا قول البشر علمنا أنه ليس قول البشر وإلا لما أوعده الله تعالى بسقر لو كان الأمر كما قال بل هو قول الله تعالى ولذلك قال علمنا أنه قول خالق البشر بعد هذا التقرير لبيان حكم إضافة القرآن إلى غير الله تعالى أو أنه مخلوق كسائر الخلق بين ما يجب اعتقاده في كلام الله عز وجل نثبت لله كلاما كسائر الصفات لكن على وجه يليق به فقال ولا يشبه قول البشر أي أن هذا الذي جاءت به الأخبار من أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وبحمده تكلم به جل في علاه وسمعه منه جبريل وبلغه النبي الكريم محمداً صلى الله عليه وسلم كما قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا فهذا الاعتقاد يجب أن يصاحبه اعتقاده أن الكلام الذي تكلم به ليس ككلام البشر ولهذا قال ولا يشبه يعني لا يماثل فهذا من باب إطلاق المشابه وإرادة المماثلة على ما جرى به الاستعمال من استعمال نفية المشابهة وإرادة نفي المماثلة قوله لا ولا يشبه قول البشر أي لا يماثلهم فقول الله تعالى لا يماثل قول أحد من البشر حاشاه جل في علاه فكتابه الحكيم وقوله الكريم لا يشبه قول البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده وهذا للرد على الذين يحتاجون التمثيل على نفي ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من أن من أن القرآن كلامه وأنه تكلم به جل وعلا وأنه كلم رسله سبحانه وبحمده كما قال تعالى وكلم الله موسى تكلما يقول رحمه الله ومن وصف الله بمعنى معان البشر فقد كفر عاد إلى تقرير أن المماثلة تمثيل الله تعالى بخلقه يقتضي الكفر فكما أن إنكار ما أخبر الله تعالى به عن نفسه كفر فكذلك إثبات ذلك على وجه يماثل ما للبشر كفر فالواجب السلامة من هذا وذاك وإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسمى والصفات والكمالات سبحانه بحمده على وجه لا يماثل المخلوقين ولذلك يقول ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر أي أضاف إلى الله تعالى صفة من صفات البشر فقد مثل الله تعالى بخلقه وهذا يشمل نوعين من التمثيل أو نوعين من التسوية أو نوعين من التشبيه الأول أن يضاف أن تضاف صفات البشر إلى الله، فيشبه الله بالبشر. أن تضاف إلى الله صفات البشر. والثاني تمثيل صفات الله تعالى بصفات البشر. فيقال يد الله فيقال يد الله كأيدينا. ويقال سمعه كسمعنا ويقال بصره كبصرنا هذا أيضا من التمثيل الذي يدخل في قوله ومن وصف الله بمعنى من مم على البشر فقد كفر سواء شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله كلاهما كفر فقول ومن وصف الله بمعنى من مم على البشر سواء كان ذلك بإثبات مماثلة الله لخلقه أو مماثلة الخلق لله ولو في صفة من الصفات فقد كفر ما دليل التكفير التكفير ليس أمرا أو إثبات الكفر في هذا الفعل الكفر ليس أمرا يقترحه الإنسان إنما لا بد أن يستلد إلى نص من كتاب أو سنة العلة في أن من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر العلة أنه أتى في الحقيقة التي يدور عليه الشرك وهي تسوية الله بخلقه يعني الجواب أنه سوى الله بخلقه لماذا كفر؟ لأنه سوى الله بخلقه وكل من سوى الله بخلقه في أي أمر فإنه مكذب للقرآن واقع في الشرك لأن مدار الشرك على تسوية الله بخلقه أو تسوية الخلق بالله المساوات بين الله وخلقه وهذا مما لا يمكن أن يكون الله تعالى نفاه في القرآن بل الرسالات كلها دائرة على نفي هذا المعنى فلا يمكن تسوية الله بخلقه لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا فيما يجب له سبحانه وبحمده فكل من سوى الله بخلقه في شيء من هذه الأمور فقد كفر أي أتى بكفر يقول الله تعالى عن المشركين والذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون يسوون الله تعالى بخلقه وقال جل وعلا عن أهل الشرك والكفر تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين فشهدوا على أنفسهم بالضلالة البينة الظاهرة الواضحة لأنهم سووا الله تعالى بخلقه تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذن سويكم برب العالمين فهذا دليل على أن كل من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وعلى هذا أجمعت الأمة لا خلاف بينهم في أن كل من وصف الله تعالى بصفات البشر وأضاف إلى الله صفة من صفات الخلق فإنه قد كفر وقوله رحمه الله فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر هذه خاتمة بعد مقدمة المقدمة أن كل من سوى الله تعالى بغيره فقد كفر من, من تقرر عنده هذا الأصل وهو أنه لا يمكن أن يسوى الله تعالى بخلقه فإنه يجب عليه أن يستحضر ويعتبر بذلك في الكف عن متابعة أهل الشرك وفي وينبغي له أن يعلم أن الله تعالى ليس كمثله شيء فإدراك هذه الحقيقة يفيد فائدتين إدراك أنه من وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر يفيد فائدتين الأول الفائدة الأولى فمن أبصر هذا اعتبر أي من أبصر هذا المتقدم من أن الله ليس كمثله شيء وأن إضافة وصف من صفات البشر ومعنى من معاني البشر إلى الله كفر اعتبر أي عبر بذلك معنى الاعتبار هو العبور بالفكر والنظر إلى ما سيأتي من أنه يجب عليه الانزجار عن قول أهل الكفر حتى لا يكون ماله كم آلهم فقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي أن من نظر بقلبه وتأمل بفكره في وصف الله تعالى بما يتصف به البشر وأن ذلك كفر أوصله ذلك وعبر به إلى الكف والامتناع عن قول أهل الكفر في صفات الله تعالى فلا يسوي الله بغيره فيامتنع عن مثل قول الكفار وهذا معناه وعن مثل قول الكفار زجر أي كف وامتنع هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي يفيده إدراك أنه لا يجوز إضافة معنى من معاني البشر إلى الله تعالى العلم بأنه ليس كمثله شيء وهو ما أشار إليه بقوله وعلم أنه بصفاته أي أن الله تعالى وما أخبر به من صفاته ونعوتي جلاله ليس كالبشر فيفيده ذلك النظر وذلك الاعتبار العلم بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع على وقد تقدم تقرير هذا في مواضع عديدة من كلام المسنف <تصفيق> بعد هذا قال رحمه الله الرؤية حق لأهل الجنة